فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا جرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن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 في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجئيم ثم صبوا فوق رأسه من الحميم ذق سُنَنٌ مِّن سُنُدٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فضلا عظبيك ذلك هو الفوز العظيم فبئنا ما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون الله اكبر الله I don't know.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 الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقهم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحياك فأحيى به الأرض بعد نوتها وتصريب الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصروا مستكبرا كأن لم يسمعها فبشرهم عذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا الأولى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 إِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم ورزقناهم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 فاتبعها وَلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يؤنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتتين هذا بصائر للناس وهدى رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَيَاةٌ سَوَاءٌ أَمْ الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى, ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন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 ज के तुच्छ मन करबा जदिव ता तुम भाइयर खुशी मन सत्ता से ही मुस्लिम चतुर्थ खंड सत्क्यवहार और शिष्टाचार अध्याय অনুচ্ছেদ এক হাজার হাদিস নম্বর ছ হাজার একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন উইল মোস্ট মডার্ন বুক एक किताब जे किताब मानुषे सब समस्या समाधान मध्य सुखानी कुरान शुमी नीश मानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पीस टी the shadow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 ولكن اكثر الناس ولكن ادر الناس لا يعلمون ولله يملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه, ويوم تقوم الساعة يومئذ يفشر المبطلون وترى ثم امه جاثيه كل امه وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يُطْلَقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَفِسَقًا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ ربهم فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ المبين. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَنظُرُواْ آيَاتِي تُتْنَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا খামিদ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضال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 قَدُم آيات الل يهُ زوَ وَغروَتك وَغرَتك حياتة الدُّنْي فَالْيومَ لا يُْريونَ مِنهَا وَلاهُ يُسْنَعتَبون فَلِلحدُ رِّ السمواتِ وَربَبّ الأأَبِّ رَبّ, ورب رب العالممين وَلَهُ الكذ মন থামি র I said জন্য তুলে ধরার মাধ্যম যেটা এটার নামই হলো হাদিস উদ্দেশ্য নিয়ে মূল উদ্দেশ্য ছিল সৎ কাজের নির্দেশ দিবে অসৎ কাজের বিষে যেভাবে হচ্ছে মাত্র দুটি সর্বোদয় হক অটল থাকবে এই সব কিছুর ভিতরে রয়েছে আমাদের জন্য পরীক্ষা যারা অনুপস্থিত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 पवित्र विशुद्ध जीवन जापन कर दिए निर्देशना जानते हम देखियत बृहस्पतिवार सन्ध्या साढ़े छप्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगे पीस टी बांगल्